أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى أبقى كسب أو الضلاله برزبون بخو كرين في هدايته هداية هيلا ريكو درس هيلا ريكو خلت يونى درس بخوا وار والعذاب السرج بالمغفرة أروس أبقى نعود عذاب كرين أبقونها غفرون غفراند. قونها غفرون دين فروتي بعذابه عذاب بخو كرتي وقونها غفرون دين أخذتها على كلي كري تشاوون <تصفيق> وكير او تشكرن او تشدي وصلكو ونتي شي عذبه بكير او تشهيلون او تشتي قلنا غفران بني بون پیدا بكير صنا اصبرهم على النار بجافتكسد كان بهن فرح هندسر اگيري يعني ابا تعجبك ايش حاله وان يعني ابيتها تشوشين وان شو له بكير كباش اگيري ناطرص